بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون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 124. دعواهم فيها سبحانك اللهم, سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 125. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 126. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أَوْ قاعدا أو قائما فلما كشفنا عَنْهُ ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه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 124-ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 125-وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون ليهما 129-إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 120-قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا 129-وشفعاؤنا الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون 120-وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل الله أسرع مكرا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 وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لان انجيتنا من هذه لان ان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 ثَُّ إلينا مَ رجعُكُمْ فَنُ نَبُّكُم بِماَاكُ تُمْ تَعملون إَِّ مَا مَثَلُ الحيةِ الدُّنْيكَمَا إِأَزَلْناهُ مِنَ السَّم إفَختْتَلَقَ بِه فَخْتَ لَقَ بِه نَبَاتُ الأْرض مَِّا يَأكُلَّ سُالْ الأنعام حتىَ إِذَا ذات الارض زخرفها وزينت وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاهم امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامس 124-كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 125-والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 126-للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذله أولا يا اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاص فانما اوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولاء هَؤُلاء أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تعبدون.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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 125-أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم, وادعوا من, استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 129-قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 129-قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا 120-قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون 121-وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم 129-إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 120-وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل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 كبرا الا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم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 وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِن عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 122-قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 123-متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 124-واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي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 فَإِن تَوَّيتُم فَمَا سَأللتُكُم مِن أَجرِْم إ أَجرِْييَ إللاا عَى اللهَّ وَمِرْرتُ أن أَكونَ مِنَ المُسلْلِمين فَكَذَّبُهُ فَنَجَّينَاهُ مَن نهُ فِي الْفُلْلك وَجَعلنَاهُم خَدائث وَغْرَقَنَ الذينَ كَذذَّبوا بآياتنَا فَظُر كيفَ كََ عاقبَة المذرين. ثُ ضَسْن مِن بعد رُسُلًَا إلى قَوْمِهِم فَجاءُهُم بالِالبَيينات فجَاءُهُم بِالبَييناتِ فمَا كانَوا ل يُؤمنِنوا فمَا كانَوا لُؤمنِنوا بِمَا كَذذَّبُ بِِ قَبل كَذَلِكَ نَقبَعُ على قُلُ بالِالمُوعتَدين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 ان الله سيبطلهم ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم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 129-قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوَانًا حَتَّى إِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ قَالَ آمَنْتَ أَنَّهُ لا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين تقبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بج بدنك لتكون لمن خلفك آيه وان كثير من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بنو انا بني اسرائيل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات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 إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ, إلا قوم يونس لَمَّا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ